لأن هذا من الإحسان إليهما المذكور في الآيات وسيأتي إن شاء الله تعالى إيضاح معنى خفض الجناح وإضافته إلى الذل في سورة الشعراء وقد أوضحنا ذلك غاية الإيضاح في رسالتنا المسماه منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة وقضى ربك معناه أمر وألزم وأوجب ووصى الا لا تعبدوا إلا إياه وقال الزمخشري وقضى ربك أي أمر امرا مقطوعا به واختار أبو حيان في البحر المحيط أن إعراب قوله إحسانا أنه مصدر نائب عن فعله فهو بمعنى الأمر وعطف الأمر المعنوي أو الصريح على النهي معروف كقوله وقوفا بها صحبي علي مطيهم يقولون لا تهلك أسا وتجملي وقال الزمخشري في الكشاف وبالوالدين إحسانا أي وأحسنوا بالوالدين إحسانا أو بأن تحسنوا بالوالدين إحسانا قوله تعالى وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا الضمير في قوله عنهم راجع إلى المذكورين قبله قوله وآت ذا القرب حقه والمسكين وابن السبيل الآية ومعنى الآية إن تعرض عن هؤلاء المذكورين فلم تعطهم شيئا لأنه ليس عندك وإعراضك المذكور عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها أي رزق حلال يرزقك الله فتعطيهم منه فقل لهم قولا ميسورا اي لينا لطيفا طيبا كالدعاء لهم بالغنى وسعة الرزق ووعدهم بأن الله إذا يسر من فضله رزقا أنك تعطيهم منه وهذا تعليم عظيم من الله لنبيه لمكارم الأخلاق وأنه إن لم يقدر على الاعطاء الجميل فليتجمل في عدم الاعطاء لأن الرد الجميل خير من الاعطاء القبيح وهذا الذي دلت عليه هذه الآية الكريمة صرح به الله جل وعلا في سورة البقرة في قوله قول معروف ومغفره خير من صدقه يتبعها أذى الايه ولقد اجاد من قال الا تكن ورق يوما اجود بها للسائلين فاني لين العودي لا يعدم السائلون الخير من خلقي اما نوالي واما حسن مردودي والآية الكريمة تشير إلى أنه صلى الله عليه وسلم لا يعرض عن الإعطاء إلا عند عدم ما يعطي منه وأن الرزق المنتظر إذا يسره الله فإنه يعطيهم منه ولا يعرض عنهم وهذا هو غاية الجود وكرم الأخلاق وقال القرطبي قولا ميسورا مفعول بمعنى الفاعل من لفظ اليسر كالميمون وقد علمت مما قررنا أن قوله ابتغاء رحمة من ربك متعلق بفعل الشرط الذي هو تعرضن لا بجزاء الشر وأجاز الزمخشري في الكشاف تعلقه بالجزاء وتقديمه عليه ومعنى ذلك فقل لهم قولا ميسورا ابتغاء رحمة من ربك أي يسر عليهم والطف بهم لابتغائك بذلك رحمة الله ورد ذلك عليه أبو حيان في البحر المحيط بأنما بعد فاء الجواب لا يعمل فيما قبله. قال لا يجوز في قولك إن يقوم فضرب خالدا أن تقول إن يقم خالدا فضرب وهذا منصوص عليه. انتهى وعن سعيد بن جبير رحمه الله. أن الضمير في قوله وإما تعرضن عنهم راجع للكفار أي إن تعرض عن الكفار ابتغاء رحمة من ربك أي نصر لك عليهم أو هداية من الله لهم وعلى هذا فالقول الميسور المدارات باللسان قاله أبو سليمان الدمشقي انتهى من البحر ويسر بالتخفيف يكون لازما ومتعديا وميسور من المتعدي تقول يسرت لك كذا إذا اعددته قاله أبو حيان أيضا أيها المستمع الكريم حسبنا ليلتنا هذه ما مضى ولنا لقاء ليلة غد بإذن الله